فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كأول حديث في باب المذي وغيره وكنا قد انتهينا إلى الخلاف الذي أشار إليه الشارح في مسألة غسل الذكر هل يغسل كله أم ما أصيب منه فقط وقلنا نرجع الحديث حول هذه الجزئية إلى التعليق على فوائد الحديث التي اتدأها الشارح رحمه الله تعالى ببيان نجاسة المذي والقول بالنجاسة هو مذهب الحانفية والمالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وقيل المذي طاهر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقول بالنجاسة له عدة أدلة أولها الحديث الذي معنا حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت, فكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك منه الوضوء فقلت كيف بما يصيب ثوبي فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب أي تغسل ما أصاب ثوبك من المذي وإسناده حسن ويستدل أيضا على نجاسة المذي بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المذي والودي والمني قال من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ رواه ابن عبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح وقد حكى ابن البر رحمه الله تعالى الإجماع على نجاسته وإجاب الوضوء منه وقال النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي لكن يعكر على حكاية هذا الإجماع الرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطهارته وأدلة هذا القول أن المذي فارج بسبب الشهوة فيكون طاهرا قياسا على المني وهذا قياس فاسب وإلا لوجد فيه الغسر يعني إذا كان المذي يشبه المني في سائر أحكامه أو كان يمكن أن يقاس المذي على المني لقلنا بأن المقاس يأخذ أحكام ما قيس عليه فإذا كان المني يغتسل منه المر فكذلك المذي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أمر بغسل الذكر وغالبا ما يرتبط الغسل بالنجاسة بخلاف المني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله ولا حتى بفركه على ما سيأتي إن شاء الله وإنما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تغسله إذا كان رطبا وتفريكه إذا كان يابسا كما سيأتي إن شاء الله فاختلف المذي مع المني فلا يصح قياس هذا على ذات خصوصا مع النص وصح عن ابن المسيد رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا لأجد المذي على فخذي ينحذر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك هذا من أدلة القائلين بالطهارة لكن في سماع ابن المسيد من عمر رضي الله تعالى عنه خلاف وقد روى مالك في الموطة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا لأجده يعني المدية ينحذر مني مثل الخزيرة فإذا وجد أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة وإسناده صحية فهذا هو المعتمد عن عمر رضي الله تعالى عنه وليست الرواية السابقة والقول بالنجاسة ظاهر لكن نقل ابن الملقن رحمه الله تعالى عن الفاكه قوله لا أعلم بين الأمة في نقد الوضوء به خلافا قال ثم قال بعد بعد ذلك بورقة المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه قال فإن كان يعتريه المذي لطول عزبكه وهو قادر على رفعه بالنكاح والتسري أو التسري فلم يفعل فالمشهور إيجاب الوضوء وكأنه رحمه الله تعالى يراعي في هذه المسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بمعنى أن الإنسان مطالب بأن يخفف من حدة أو كثرة هذا المذي الذي يصيبه لألا يتعرض لشيء من الحرج وربما للإثم إن صلى على هذه الحالة وهو قادر على التخلص منه وهي مقدمة الشيء بتعتبر منه وتأخذ حكمه فهو مطالب أن يصلي بطهارة كاملة وإذا كان المذي يناقض هذه الطهارة ويستطيع أن يتخلص من هذا المذي فيلزمه أن يتخلص منه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فبأول إذا كان يصيبه هذا المذي ويكثر نزوله منه وهو قادر على الزواج أو التسري للتقليل من هذا المذي فيلزمه النكاح للقعدة التي ذكرناها سلفا وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طيب إن لم يقعل كأنه يقول يتحمل عاقبة تخلفه عن هذا الأمر الذي يستطيعه فيلزمه الوضوء وإن لم يقدر أي على الزواج فإن كان ملازم ولا يفارق فلا يجد الوضوء ولا يستحب وقيل يستحب وإن استوت ملازمته ومفارقته فقولان وإن كانت أو كان ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه فإن كان عكسه يعني أقل فالمشهور وجوبه ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه هذا ما عليه الإمام مالك عليه رحمة الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أن سلس المذي كسلس البول يأخذ حكمه سواء بسواء فإذا لزم المرء الذي أصابه السلس سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة مع دخول وقتها فكذلك صاحب سلس المذي ولا فارق بينهما بل يجمع بينهما أن كل منهما فارج نجس على الراجح طبعا في القول بنجاسة المذي فكلاهما يشابه الآخر في كونه فارجا نجسا يجب تطهيره وقوله قول الشارح ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء فلم أقف على قول فصل يبين مقدار هذا اليسير الذي يعفى عنه سواء في المذي أو غيره من النجسات لكن يمكن أن نرجع سبب العفو من حيث الجملة إلى عدة أمور هذه تكون كالقاعدة لكل ما يتكلم فيه العلماء من جهة ما يعفى عنه من النجسات ليه العفو؟ نحن نتكلم شاء الله للادي في مرتبة من في أصول الفقه يعني اسمها مرتبة العفو بين المباح والممنوع فهنا هنبين أسباب العفو لتكون كالقاعدة التي يمكن أن ننطلق منها أو نقص عليها ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه الأول نبين أشباب العف أولها الاضطرار الإنسان يضطر إلى شيء والاضطرار هو الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا يعني الجئت بسبب أو آخر لفعل ممنوع لفعل ممنوع فالاضطرار إلى أكل الميتة وهي نجسة ونحن نقول أن الأصل في النجسات ألا يقربها المرء قد يجد عنها مندوحة وقد لا يجد فإن وجد عنها مندوحة لازمه أن يبتعد عنها وإلا فالضرورات تضيح المحظورات كما نقول أو الاضطرار إلى لفس الثوب النجس في الصلاة لستر العورة المغلبة ونحو ذلك الثاني من أسباب العفو مشقة الاحتراز من النجاسة ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة قال إنها ليست بنجس ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات وفي بعض الروايات جاء بصيبة الحصر إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات يعني إيه لكثرة دخلها وكرجها وورودها الآنية يشعب على المرء أن يحترز منها وقد ترد الماء في الإناء دون أن يعلم المرء ويدخل الوسواث هل أصابت الهرة هذا الماء أم لا فهذا أمر يصعب الاحتراز منه ولذلك جاءت معها هذه الرخصة أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة الحطمية وإن كانت هي أقرب إلى الإيه؟ القول بالنجاس إنما علة رفع النجاسة عنها هي صعوبة التحرز منها فلعلة التطواف نفى النجاسة عنها ويقاس على الهرة البغل والحمار والفأرة لمشقة الاحتراز منها وهذا ما عليه أكثر أهل العلم فيعفى عن سؤرها وعرقها ومما يصعب الاحتراز منه العفو عما يصيب النعل من النجاسة والاكتفاء بذلكها بالطراب حيث يتكرر مرور الناس في الطرقات وهي لا تخلو من النجاسات التي تعلق بمعالهم وقد تكون هذه الطرقات موحلة ونحو ذلك زيل المرأة يطهره ما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن زيل المرأة او المرأة تمر على النجاس فتصيب زيل ثوبها فقال يطهره ما بعده وهذا لا يمكن أبدا أن يفهم منه إلا مسألة التكفيف لمشقة الاحتراث يعني وإلا بقى تضطر المرأة أنها ترفع ثوبها عن الأرض وتكشف جزءا من بدنها فتقع الفتنة بها أو نحو ذلك. إذا إحنا بين أمرين هنا إما أننا نتلفها بي إسبال ثوبها فيجر على الأرض ليغطي ساقيها وإما أن ها؟ تكشف لا نقول هنا الستر أولى ولكن لكي لا نرتب على هذا الحكم الشرعي مشقة بالغة ممكن المرأة في هذا لو قلنا لها إذا أصاب ثوبك شيء من النجسات اغسليه تجد صعوبة بالغة في الخروج بقى. يعني قد تمتنع من الخروج لان قلمة انها تضمن ان لا يصاب ثوبها بشيء من هذه النجاسات او على الاقل يدخلها شيء من الحرج او ينتبه الوسواس فلهذا قال المتسلم كأنه بيقول لها كده ايه لا تلتفتي الى ما يصيب ثوبك من نجاسات تمرين عليها فهذه بتلك البقعة النجسة ها؟ تلغيها البقعة الطاهرة والأرض منها هذه ومنها تلك نعم الثالث من أسباب العب عمو البلوى وذلك في الاستنجاء الأمر الذي تعم به البلوى هو الذي يتعرض له جل إن لم يكن كل المكلفين يعني كل مكلف معرض إنه يحدث له هذا الأمر فمن ثمه عموم البلوى أي عموم الابتلاء بهذا الأمر لإيه؟ لكل المكلفين أو جلهم واضح معنى عموم البلوى أو يعني أمر تعم أو يعم به الابتلاء وذلك في الاستنجاء فإن الاستنجاء مما تعم به البلوى ويضطر إليه كل أحد في كل وقت طبعا لا سيما في وقت إيه التشريح ليه في يا في هذا الوقت كانوا يستعملون الحجارة استعمالا غالبا لاقل الماء او لما درجوا عليه من استعمال الحجارة كبيئه عربي يعني مساله الايه الاستجمار كانت عندهم مشهورة جدا طيب جي بعد كده مسألة الاستنجاء بالماء وأصبحت هي اللي مشهورة في أيامنا هذه فكل إنسان محتاج إلى هذا الأمر ولا يمكن تأخيره فلو كلف إزالته بالماء شق وتعذر ذلك في كثير من الأوقات ووقع في الحرج فكان استعمال الحجارة بديل للماء وحتى استعمال الحجارة مع غلبة الظن بالنقاء ها يكفي عن اليقين بحصول النقاء يعني اذا غلب على ظن انه استعمل ثلاثة احجار او حجر له ثلاثة اوجه وحصل بها النقاء يبقى ايه حتى وإن لم يحدث اليقين لم يصل إلى مرتبة اليقين فبالنزل غلبة الظن هنا منزلة اليقين رفعا للحرج والمشقة عن المكلفين في أمر الكل نحتاج إليه أو مبتلى به كذلك أيضا من أسباب العفر عسر الإزالة يعني مثلا لو أن امرأة أصاب ثوبها دم حيضه وصعب عليها أن تزيل الأثر بالكلي بقي اللون مثلا نعمل ايه يكفيك غسله ولا يضرك أثر نعم فلا يكلف الإنسان إزالة النجاس وريحها إذا عسر عليه ذلك ويكفي إزالة عينها الخامس من أسباب العقل كون الشيء يسيرا فالشريعة تعفو عن الشيء الحقير غالبا في جوانب كثيرة من الشريعة وليس فقط في باب النجاس كالعفو عن دم البراغيف والبول الذي ترشش على الثوب بقدر رؤوس الإبر وظهور شيء من يسير العورة في الصلاة والعمل الأجنب القليل في الصلاة أيضا لا يبتلها وكذلك الغرر اليسير في البيوع يعني حتى ان بعض الحرفية مع انهم يتوسعون في هذه المسألة وهي مسألة العفو عن يسير النجاسات وهي في الحقيقة ده أمر هو الذي يتفق مع روح ويعني ويسرها ورفع الحرج عن الامة الا انهم في بعض الاحكام يتشددون في هذه المسألة تشددا بالغا حتى اشتهر عنهم القول به حرمة دخول الحمام طبعا ايام الحمامات العامة ايام النبس سلم ونحن ذلك وطبعا لا يثبت في مسألة الحمام هذه حديث يعني كل حديث الوردة في النهل عن دخول الحمام للدجال او النساء لا يثبت فيها حديث لكن هم قالوا ايه اني لا يجوز لان العقد باطل ليه العقد باطل ها الإجارة في الحمام واحد يدخل الحمام يقول عليها السونة لو بقولوا عليها السونة مثلاً دلوقتي أو كده الله يبرك فيك نعم يقولوا أن العقد هنا يجتمل على الغرر والجهالة لأن لا نعرف كمية الماء التي يستعملها المستحم ولا كمية البخار أو كمية الكهرباء اللي هيستهلكها أو الحرارة اللي هيستهلكها وشرط صحة الإجارة أن يكون الأجر إيه؟ معلوم والعوض أيضا معلوم لكن هذا الكلام في الحقيقة يعني في نظر لأن هذه الأمور يحكمها العرف ولأن الغرر اليسير ما عفو عنه وكذلك النجسات اليسيرة وغيرها فما كان يسيرا فلا يدخله أو ما دخله شيء من الغرر اليسير فهذا لا يترتب عليه حكم وإلا يعني باب المعاملات كله قد يلغى بالجملة ليه؟ لأن ما من معاملة تجري بين إن إنسانه آخر إلا وفيها نوع من الغرر ليه؟ لأن مثلا سائر العقود عقود المعاملات نبناها على المشاحة يعني إيه المشاحة لكل واحد عايز الفايدة لنفسه البائع يريد أن يشح بالسلعة ليأخذ فيها أعلى ثمن والمشتري يريد أن يعطي فيها أقل ثمن يعني كل واحد يريد لنفس السعر الأقل او الأفيد ده يريد لنفس السعر الأقلي كمشتري والتاني يريد السعر الأعلى فبيشح بالسلعة فعلوه إن من باب المشاح استحال ان واحد يشتري الحاجة بعشر قرش وروح يبيعها بعشر قرش الا اذا كان فيها برضو مصلحة له مصلحة معينة يبقى اذا هنا بنقول ان لابد فيه شيء من الغرار السلعة تسوي عشر قرش فعلا لكن لو الزمنا كل واحد ان يبيعها بنفس السعر اللي هي تستحقه ايه لا يحصل محدش هيدوع حاجة فبنقول هنا ما فيش منع ان ب11 او ب12 ونسمي ده غرار يسير فكل ما كان بهذا الشكل سواء في باب النجاسات أو غيرها فالشرع يعفو عنه يبقى هنا بنقول ان احنا عندنا اشهر اسباب العفو الاضطرار او مشقة الاحتراز او عموم البلوى او عصر الاذالة او كون الشيء يسيرا غالبا فهذا كله من اسباب العفو فاذا عرفنا الضواب هنقدر نقول عليها ضواب التقريبية للعفو عن النجاسة بقي الامر معلقا على تحقيق المناطق ولو شيء ما مش عن موضوعنا الكلام ده هيجي ان الله احنا بنتكلم شيء يسير ده للتمثيل فقط مش موضوعنا موضوعنا هيجي ان الله كشف العوره في الصلاه وشروط صحه الصلاه ان شاء الله لسه عملنا حاجه فسال اذا عرفنا الضوابط التقريبيه للعفو يعني المسافه بقي الامر معلقا على تحقيق المناط يعني ان احنا ننظر هل هذا الشيء فعلا داخل ضمن واحد من الضوابط اللي احنا ذكرناها دي ولا لا هذا معنى تحقيق المناطق احنا منظر في هذا الشيء هل داخل او واقع تحت سبب من اسباب العفو اللي احنا ذكرناها دي لكي نقول نعفو عنه او لا هل هذه النجاة داخلة في عفو الشارع لكثرة وقوعها وتكرره ولوجود المشقة في الاحتراز منها أو الاضطرار إلى فعلها أو ليست كذلك فلا يعفى عنها وكما قسنا الفأرة والحمار على الهرة لعلة التطواف نقيس غيرها عليها فما ظهر فيه مشقة من التحرز منه خففنا طهارته وكما قسنا من به سلس بول على المستحاضة في الصلاة في كونه لا عبره بحدثه وهو يصلي يعني المراه لو كانت مستحاضة والدم ينزل منها وهي تصلي لا تلتفت الى هذا الدم النازل كذلك ايه من به ثلاث بول حتى لو او يعني عافانا الله واياكم لو ان راجل مركب اسطره وهو بيصلي ينساب من هذه الاسطره هذا لا شيء عليه ويصلي ولا يلتفت الى ما ينزل منه ما دام انه عمل ما عليه كما تفعل المستحاضه ان هو يتوضا لدخول وقت الصلاه <تصفيق> وكونه يؤذن له في الجمع بين الصلوات وهكذا إذا ظهر لنا في نجاسة ما مشقة أو تكرار أو عموم بلوة أو اضطرار أو كونها يسيرة عفونا عن ذلك قياسا لما ليس فيه نص على ما فيه نص وده مهم جدا في باب التأصيل الفقهي أو التقعيد الفقهي دايما القواعد بتريح له لأن القواعدة بتكون بسيطة وبت... يعني تشمل أو تحوي أو تتضمن فرعيات كثيرة جدا فإذا حكمت القواعد سهل معرفة الفروح ودائما لوما يعني حتى بيقولوا كده إن لمن حرم الأصول حرم الوصول فعلا يصعب جدا معرفة الفروح مع فقد الأصول أو إن المرء ما دام لا يطبط القواعد يصعب جدا إن هو يعرف أحكام الفرعيات فمهم انه يعرف القعدة ثم بعد ذلك يلحق بهذه القعدة كل ما يندرج تحتها او يمكن ان يندرج تحتها بل هم اصلا ما سموهاش قعدة الا لايه لاندراج عدد كبير جدا من الاحكام الجزئية او الفرعيات تحتها يعني ما خديتش وصف القعدة الا لايه لاجتمالها على عدد كبير من الفرعيات او الاحكام الفرعية العملي قوله بعد ذلك انه من نواقد الوضوء دل على ذلك طبعا السنة والإجماع أما السنة حديث الباب حديث علي رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث سهل الذي أشرنا إليه وأثر ابن عباس وأما فحكاه ابن المنذر وابن عبدالبر وقال ابن قدامى رحمه الله الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض إجماعا قوله وجوب غسل الذكر طبعا فيه الخلاف الذي اشار اليه سابقا وقال اي في ثاني ابن الكتاب حديث ابن كتاب مستوثق هذه الشركه الطه اقرا الكلام اللي ذكرناه المره الماضيه اللي قاله الشارح قال اختلاف العلماء ذهب الحنابلة وبعض المالكية الى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث سرحت أي الأحاديث بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه أي أن لما نقول كلمة ذكر فحقيقة هذا اللفظ إيه كل الذكر نعم. وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذيو لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه والقول الأول أرجح لأمور الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث وغسل بعضه أو غسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوي وإحنا بالفعل الأصل عندنا أن إحنا نحمل ألفاظ على حقيقتها إلا إذا جاءت قرينة تجعلنا نصرف اللغض من حقيقته إلى مجازه ما هو أنت تقول في وجود المجاز في القرآن والسنة؟ ولا لا؟ الرجل تتعلقه على الأقل يعطي لأن موافق الشيخ الإسلام في نفي المجازة ولا مش موافقه ها بذك الله خيرا وزادك أدبا أو لا شك طبعا أن هذه المسألة من المسائل اللي يعني بيشنع على الشيخ الإسلام تيم يا رحمه الله تعالى بسببها لأنه نفى المجاز والحقيقة أن طبعا ليس شكل الإسلام هو السابق إلى القول بهذه المسألة وإلا فقد سبقه علماء آخرون لكن هو اللي أظهرها جدا وطبعا كان من حرصه رحمه الله تعالى ورضي عنه لقطع دابر المحرفة في أسماء الله عز وجل وصفاته الذين يقولون بأنهم مؤولا لأنه بالفعل فتح باب المجاز او القول بوجود المجاز في القرآن والسنة فتح الباب أمام هؤلاء ليعطلوا جل أسماء الله عز وجل وصفاته فإنه ليس مجلنا الآن لكن يصعب في الحقيقة القطع بأن لا يوجد مجاز في القرآن والسنة صعب جدا جدا يعني نعم الثاني طبعا هي الكلام ده في الاصول يبقى هو هنا قال الاصل عندنا ان احنا نحمل اللفظة على حقيقته وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسلوا ذكره يبقى ايه الذكر حقيقة يطلق على كل الذكر نعم يبقى يحمل على الحقيقة الا اذا وجدت قرينة تجعلنا نقول ايه موضع الاذى فقط نعم الثاني ان المذي فيه شبه من المني من حيث سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه على غسل البدن كله أو يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج هذا أيضا من باب التشبيه أو القياس ولكن بيأل عليه معلش يعني أنا نسبق الأحداث شوية بيقول عليه قياس شبه ولكن في الحقيقة قياس الشبه من أضعف أنواع القيام وهيأتي تفصيل على قياس الشبه بعد كده عشان بس من إيه من طولش الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده هذا جملة ما رجح به القول به وجوب غسل الذكر كله ما أصيب منه وما لم يصب نعم والحقيقة هذه المسألة بالفعل فيها خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى فذهب الأئمة الأربعة طبعا بيان هذا الخلاف هل يلزم في مسألة غسل الذكر؟ هو الخلاف فيها في ليس في مجرد غسل الذكر كله او بعضه لا ده الخلاف فيما هو ابعد من ذلك اوله هل يلزم الغسل ام يجزي الاستجمار بالحجار ولا لا اذا قلنا ان المذي نجس وقلنا قبل كده ان النجاسة متى ما زالت عينها زال حكمها فهل الكلام ده ينسحب على هذه المساله لو قلنا الوقت الماضي نجاسه فليأخذ حكم سائر النجاسات ان المهم من عينه تذهب او نزيل اثره فقط سواء ذلناه بالماء او بغير الماء دي مساله دخلها نقطه خلاف اخرى هو طبعا اشار اليها بعد ذلك بانه يجب الغسل لكنه لم يعني لم يشير الى الخلاف اه يبقى بنقول هل يلزم الغسل أن يجزئ الاستجمار بالحجارة وإذا قلنا بالغسل هل يغسل الذكر كله أم موضع الحشفة وما أصيب من البدن فقط الجواب ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب لفتنجاء أي استعمال الماء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء أو تكفي الحجار فقيل يجب غسل موضع الحشفة فقط وهو مذهب الحنفيه والشافعية ونسبه النووي رحمه الله تعالى للجمهور ورجحه ابن عبد البر المالك وقيل يجب غسل الذكر كله ولا يجب الاشتجمار بالحجارة في المذي وعليه أكثر أصحاب مالك رحمهم الله وقيل يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين وهو مذهب الحنابلة ورجحه ابن حزم رحمه الله وقيل يجزئ الاستجمار بالحجارة وهو قول في مذهب الشافعي هذا ملخص ما قال العلماء في هذه الجزئية فمن قال يغسل موضع الحشفة استدل بحديث الباب وبيانه وطبعا في الحديث قال ايه يغسل ذكره لكن هذا ليس ظاهرا في الاقتصار على موضع الحشف فقط لكن اللي بينه ايه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه ولا شك ان الراوي ادرى بمرويه او اعلم الناس بايه بمعنى ما يرويه فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زي ما ذكرت في الاثر الماضي إن هو يقول إيه؟ يغسل حشفته ويتوضع فكأنه فهم من الحديث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أي موضع الأذاء فقط نعم فأقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مما روا عن علي رضي الله تعالى عنه حديث غسل الذكر من المذي وطارة كان يقول يغسل ذكره ويقول أخرى يغسل حشفته وفهمه أولى من فهم غيره ولم يذكر قط غسل الأنثيين بل قال كما في مصنف عبد الرزاق ومن المذي والوذي وال ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأه قال التحاول في الشرح أو التحاول أول ما نقول شرح على طول يبقى شرح إيه؟ بس يعني سنقول شرح عن الأثار يبقى الشرح فقط نعم قال رأينا خروج المذي حدثا فأرادنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به أي بخروج الحدث فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة وكذلك خروج الدم من أي موضع خرج فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث ولا يجب غسل غير الموضع الذي أصاب من البدن غير التطهر للصلاة يعني بيقول إيه؟ نحن الآن نزلنا المنزلة الأحداث الخارجة من البدن كالبول والغائط والدم ونحو ذلك وهذه الأحداث بالإجماع يلزم إيه؟ ها؟ إزالتها من الموضع إزالة عنها من موضعه لأنه عشان نقول الغسل يبقى احنا كده لغنى الايه الاستجمار فنقول إزالة عنها من موضعه طيب ما الذي يجعل المذ يأخذ حكما آخر الأصل إنه هو حدث يوجد إزالته ها؟ والوضوء منه يبقى مثله مثل ايه كل الأحداث وده بالفعل قياس أقرب من قياسه على الايه على المني على المني لأن احنا قلنا المني فلو أحكام تختلف بالإجماع للنص القطع فيه لكن هذه أقرب شبها به المذ وليس المني نعم. ومن قال يغسل ذكره كله وجوبا ولا يكفي الاستجمار استدل بحديث الباب أيضا لقول المسلم واغسل ذكرك قالوا فالذكر مفرد مضاف فيعم جميع الذكر وده من ناحية الأصولية صح أن المفرد المضاف يفيد العموم نعم فيغسل مخرج الذكر من أجل النجاسة أما بقية الذكر فهل غسله تعبدي غير معقول المعنى أو من أجل قطع مادة المذي فهو كغسل النجاسات قولان في مذهب مالك يعني بعضهم قال إيه يغسل الذكر كله لماذا؟ لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل الذكر سواء ما أصابه المذل أو ما لم يصبه المذل تاب ليه واحدين سأل يقول ليه يغسل كله قالوا لأنه هو أحد من اثنين إما أنه عمر تعبدي لأنه بسلام قاله يغسل ذكره وما قالش يغسل ما أصابه أو ما أصيبه من ذكر ويت يبقى عمر تعبدي أو لحكمة وهي أن هذا العضو إذا رش بالماء أو غسل بيتقلص المذي في الخصيطين فلا يخرج فيكون فيه حكم ايه حكمة طبية او يكون التكليف لهذه الايه الحكمة لكن لا سبيل امامنا الى القطع بهذه ولا بتلك والقول طبعا بمسألة التعبد يعني يلجأ اليه الكثيرين لكن هننظر هل هذا راجح ولا لا قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار وقال ابن دقيق العيد الحديث دليل على تعيين الماء دون الأحجار لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الانتثال إلا به وأنه بس الله قال يغسل ذكره كان ممكن يقول يمسح ذكره أو يزيل ما أصاب من بدنه ولا ينفذ بكلمة الغسل وأنا قلت دائما أن كلمة الغسل أو غالبا ما يكون كلمة الغسل مقتنن بالإيه بالنجاس ومن قال يغسل ذكره وأنثيين استدل بما رواه أحمد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن زبير قال قال علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأل فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ هذا الحديث رجال وثقات إلا أن إسناده منقطع وذكر غسل الأنثيين ليس محفوظا فومنكر واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة لكن ضعف الحافظ في التلقيص من أجل معاوية بن صالح فإن له أوهاما وشيخ العلاء اختلط بآخره ولا ندري أسمع منه معاوية قبل الاختلاط أم بعده فالحديث لا يثبت ومن قال يجزئ الاستجمار بالحجارة نظر إلى أنه نجس خرج من مخرج معتاب فله حكم سائر النجاسات متى زالت وبأي شيء أزيلت زال حكمها وسبق بيان أدلة هذه المسألة في باب النجاسات وأن الماء لا يلزم في التطهير من النجاسات بخلاف الأحداث ويعني لتقريب القول قلنا الآن أو نقطع الآن بأن غسل الأنفين لا يثبت وان كان الحافظ رحمه الله تعالى قد قال فيما رواه ابو عوان مجلد 1 صفحه 273 من طريق سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي قال يغسل انثى يده وذكره ويتوضا للصلاه قال واسناده لا مطعن فيه ولا منافات بين الروايتين لامكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج هو ده مستدل لايه مستدل الحنبلة بأنه يغسل ذكره كله وأضاف ابن حزم رحمه الله تعالى وهو قول في مذهب الإمام أحمد أيضاً غسل الأنثيين لهذا الحديث طبعاً هنا الحافظ قوى إسناد وقال إسناد ولا مطعم فيه ولا منافات بين الروايتين يعني كأنه يريد أن يقول ما دمنا نستطيع أن نجمع بين الزيادة الواردة في رواية والحديث الأصلي لعدم وجود منافى بينهما فالزيادة ها تكون زيادة ثقة تقبل نعم لكن هذا الكلام فيه نظر فإن الحافظ نفسه قال في سليمان بن حيان صدوق يخطئ ومثل هذا لا يمكن أبدا أن نقول عليها زيادة, ايه زيادة ثقة حتى وإن لم تخالف أو لم تحدث بها مخالفة وقال ابن عدي رحمه الله إنما أتي من سوء حفظه فيغلط ويخطئ هذا كلام ابن عدي في الكامل فكيف يقبل تفرده بذكر الأنثيين ويصار إلى الجمع المذكور فمثل هذا اشتمر به الخطأ وسوء الحظ فلا يقبل تفرده ولا سيما ودي مسألة مهمة جدا جماعة إن عندنا الأحاديث الأحاديث الأصول جرت عادة المتقدمين من المحدثين أو علماء الجرح والتعديل بعدم قبول حتى رواية الصدوق في أحاديث الأصول اللي يتعتبر أصل في الباب إذا تفرد بها ولو صدوق يعني أكثر المتقدمين لو تفرد الصدوق بحديث يعتبر أصل في الباب مش هقول بزيادة بحديث لا ده بحديث يعتبر أصلي في الباب بيقفهم أو يتوقفهم في قبول هذا الحديث لكن في فارق يعني بعض طبعا للأسف بيعممها ويرفض قبول رواية الصدوق بالكلية لا فيه فارق بين أن يكون حديث أصلي في الباب هتبنى عليه جملة أحكام في هذا الباب ولا سيما أحكام العملية وأن يكون حديث مثلا في مثلا معضد لحديث آخر أو نحو ذلك دي بتفرق فكيف هنا نقول بأنه تقبل زيادة صدوق ويريته صدوق مثلا قول حفظ لا ده في حفظه شيء وطبعا معروف من عدية رحمه الله تعالى عندما يتكلم في مسألة حفظ الراوي فكلامه معتبر في هذا إلباء فالظاهر والله تعالى أعلم أن الحفظ يعني كلامه هنا فيه نظر نعم المخرج واحد مخرج حديث علي تقول عن علي وانتظر تلك حديث ده من قلت الاصل في الباب هنا حديث عليه حديث سهل بن حنيف مكمل يعني يعمل ده هو ده هو ده ده اللي ساله ده اللي سال الاثنين علي كلف المقدم وسال ويعني المخرج واحد لا. لا انا نقلت كلام ده كلام الامام مالك مش كلام مالك كلام الامام مالك اللي هو نقله ابن ملقه عن الفكهاني لكن قطعت في الاخر قلت وفي الاخر ان هو العبره بانه مثله مثل سلس البول سواء بسواء وان انت كنت شرح ما تقولش قصدك ولا مش قصدك بقى هو ان الحكم النهائي كده ان هو مثله مثل سلس البول التفصيل اللي فوق ده انا نقلته من باب الامانه العلميه فقط هو ما خد ما مش قضيتنا دي لان الاصل عندنا ان الحكم بيدور مع علته وجودا وعدما هو عنده سلس بول ايًا كان السبب العبره بيه وجود سلس البول او لا مثل اللي عنده سلس عنده سلس مذي ولا لا مثل عنده سلس بول سواء بسر لا. لا لا لا هو الفرق من الاثنين ايه م? إسناد صلوط الوضع المجموعين ده متابع ولا شاهد أنا متابع ليه؟ والإسناد ايه شكله ايه هو الإسناد نفسه هو الإسناد نفسه أنا مليش دعو بالنتنى الآن. الآن انت بتتكلم تقول المتابع الشاهد طيب يبقى متابع ازاي انت رسلك على برضه رجل تدرس مصطلح او تدرس مصطلح كده واسل الشيخ مجد يضربك المتابع الفرج من المتابع والشاهد انت قلت متابع انت قلت انت عشد حديث مخرجه واحد رجحها كده اقول واما الاكتفاء بالحجارة فالاولى خلافه وان كان القياس جوازه لنص النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل مع شهرة الاستجمار انذاك وقد علل بعضهم المنع أي المنع من استعمال الحجارة بما في المذي من اللزوجة فقد ينتشر بالمسح إلى محل آخر فينجسه ولأنه ليس في معنى الغائط فيلحق به أو فيلحق به وهو ما رجحه الشارع في الفائدة الخامسة وقطع بوجوب الغسل نعم بقي أن ننظر في مسألة هل يغسل كله أم بعضه الجمهور عدل عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا إلى المعنى الموجب للغسل وهو قروج الخارج فاقتضى الاقتصار عليه ويؤيده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يغسل حشفته قال ابن الملقن ومن جعل الحكمة فيه التبرد أي ليتقلص الخارج بتبريد العضو اقتضى عدم وجوبه أيضا فالظاهر الله تعالى أعلم هنا إن قول الجمهور أرجح مما رجحه الشارح وإنه يكتفى بغسل المحل فقط أو ما أصيب من المذي سواء في الذكر أو البدن أو الثوب لأنها نجاسة تأخذ أحكام النجاسات وإنما لم نقل بإزالتها بالحجارة وإن كان هذا مقتضى القياس لأن نبصل منص على الغسل ولم يذكر غيره هنا طيب هل يكفي النطح في تطهير المذي أم بد من غسله إذا أصاب الثوب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة لا بد من غسله وقيل يكفي فيه النطح ورواية عن أحمد وأحد القولين لإسحاق ورجح ابن تيني عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى الذين قالوا بوجوب الغسل استدلوا بحديث الباب قول يغسل ذكره ووجه الاستدلال أن الثوبة مقيس على البدن فإذا كان البدن يجب ذسل المذي منه فكذلك يجب في الثوب وأما من قال يكفي النضح فاستدل بحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وفيه قلت يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي قال إنما يكفيك كف ما إن تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب واجيب عن ذلك بأن المراد بالنضح الغسل لأن النضح لفظ مشترك بين الغسل وبين الرش وإذا كان يجب غسل المذي من الذكر واذا كان يجب غسل المذي من الذكر وتعرض الذكر للمذي أكثر من تعرض الثياب لانه يخرج أصلا منه ومع ذلك نص على غسله فكذلك الثوب يجب فيه الغسل لأن البلوى بالبدن أكثر منه بالثوب والدليل على أن النظح يراد به الغسل لفظ مسلم رحمه الله تعالى لحديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسالة سلم توضع وانضح فرجك ولفظ البخاري توضع واغسل ذكرك ورواية مسلم يغسل ذكره ويتوضع فهنا بعض الروايات وده أفضل ما يبين المعنى أن يكون لفظ أتى في رواية وأتى لفظ آخر في رواية أخرى معلوم من اللغة ان هذا من معاني اللفظ الآخر فلفظ النضح تطلق ويراد بها الغسل أو الرش طيب إذا قال في موضع يغسل وفي موضع ينضح يبقى الأولى أن نحملها على, على الوارد في الموضع الآخر وهو الغسل أو الغسل وكذلك ما رواه الشيخان عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة إلى النبسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه طبعا تنضح هنا نقصد به تغسله قال ابن الأثير قد يرد أن نضح بمعنى الغسل والإزالة ومنه الحديث نضح الدم عن جبينته أو عن جبينه نضح الدم عن جبينه كنت جبهته. ولكن عن جبينه يعني ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إلى رسول الله سلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فهو ينضح الدم عن جبينه قال السيط في شرحه الحديث ينضح الدم بكسر الضاب ينضح بقى آه. أن يغسله ويزيله أن يغسله ويزيله والراجح والله تعالى أعلم أن المذياء يجب غسله سواء كان على الثوب أو على البدن ويكفي في غسله كف من الماء لأن المذياء عادة يكون يسيرا فيكفيه الماء اليسير ولفظ النضح مع كونه يراد به الغسل في اللغة فهو من مفردات هذا بزئية حديثية أخرى من مفردات محمد بن إسحاق فإن حملنا النضح على الغسل حسنا حديثه حيث لم ينفرد بوجوب الغسل بل شاركه حديث علي رضي الله تعالى عنه لأن حديث سهل بن حنيف اللي فيه لفظة في النطح من طريق محمد ابن إسحاق قلنا إسناده حسن فإن حملنا النطحة على الغسل يبقى يمشي لأنه موافق لحديث علي اللي هو الأصل في الباب نعم وإن حملنا النطح على الرش حديث محمد بن إسحاق لتفرده لأن الحديث إذا كان أصلا في الباب لا يقبل من فرض به الصدوق وهذه قاعدة مهمة نشرت إليها طبعا قبل ذلك قاعدة مهمة يغفل عنها بعض المتأخرين ممن له عناية بالتصحيح والفضعيف